ظهريا إن ربي بما تعملون محيق ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين